وصدق محمد عبده ورسوله المفضل على سائر الأنام المخصوص بالشفاعة والحوض والمقام الذي هدان الله به لدين الإسلام وأوضح لنا به مبهمات الأحكام